بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إ ذ ا سجى ما و د ع ك ربك وما قلى و ل ل ا خ ر ة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما فان ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ ن ى ف أ م ا اليتيم الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا أ ل م يجدك يتيما فاوى م و ج س و ع ا ئ ل ا ف أ غ ن ا فأما ا ل ي ت ي م ف ل ا تقهر و أ م ا ا ل س ا ئ ل ف ل ا ت ن ه ر و أ م ا بنعمة ربك ف ح د ن ى